تابع قص علينا وسدد لنا درسين أي شيخ ابن باز رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعمة الأمة تبل مالتيو أقدستي تمرتات نقول بارك سبتا شو عتي تطويلنا أطولنا نرنا مالتيو إساد ما خمتي الرسول صلى الله عليه وسلم استغسوا اجتنبوا السبع المبيقات لمنا تتنقغ لن زشوعت زد فأخم زئتنا مد في سلازي شو عتنا جرازياتا تتنكقو إلهم منامالتي منا مالتي سلازي تقداميتي خليتي وسالسيتن رابعتن ااا خساب سلس وسيدنا هو خساب سلس وسيدنا هجي فن أربعة تري فن اللوا خلنا شو عتنا يغنا كابزين ربي يرحنا لنا تقداميتي مسربي شركا جبرت زعبي زنبي شركيو وربي خب شركي اللق قنا كليتي سحري سالسيتون نفسي كتكتل مالاتي نفسي ساب كتكتل كام اون نفسي خام اقتالون كلتي وزي كابتعب بيت زنبتاتي وربي سلمنا ابزار رابعتي لهم معانتين وزدا مالاتي الربا انتاي مالاتي حارتا خنبلع اذا بالكتاب والسنة والاجمع حارتا حرام مخانو كن كل كل كن زلنا ولاتي عبيخن يخون اشتينا حرتا خل زى كابزخن رح كمزللنا مالتيو أي تعاطى الربا المحرم الذي حرمه الله وقال فيه جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا رب سبحانه وتعالى تي مش مشيات ملوات زحلا الجر الكميل لنا أما زحرتا زريبة زئح الرمايع مور رحاقوب رح لناله وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ومعنى ذروا أي اتركوا إذيري بعزي أنتم مؤمنين قد بلكما لكم وني قدفوا ودأ رحقوا كبحارة آلنا إذقى أني بحق مؤمنين تقول لكم لكم إلو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله اذي زي تغبرت خيكم كن مساي رب وتعالى ربا زبلع مسرب خمتوا جاي مسايط راح زي كونا ورسولي خمون الله رب سبحان وتعالى يبراله مساي ربا زبلع زله كمون مس رسول الله وسلم خمس خفته مالتي يربي سلمنا والربا ربا وربا الفضل كل عينه حراطاي زلنا مالتي اتقدم عين رب النسيئة تغلى إدم رب الفضل رب النسيئة أنت ما لتي نايجيز يقول داي ما شعو يد بيتوهاب السقاء توهو توبو البكان دحر سالس دحر سومو النسقاء خط وصدو ما لتي زي أبريبا جاءتو السد ما عدم القبض يعني بيدي كاخد شبوط ولا كازي كازي كازي لخ أقحى ما كم ترى صلى الله عليه وسلم زبوله ها أم به يد بيد ها أم به إله إن كان ها بنخونه له كم أون إيد بيد كتوقع قبل ألكا ما لتي لا خبر الليل دون خاسر الليل دون ولا مسخاز نحلي زي أبري با يأتيه العياذ بالله مخنياتو زخون أقح قبض زي إن دحرابيتك يأتيه نسخة نيب كاوز اللخا جنذب زن ربا تقوى اللقاء نتيز الشيء الظلو السغاون تاقاها خطوستاق اللقاء ونهي ربا اقاها تقوى اللقاء سلازي فللي قاب نايقزيه فللي كهلو يبولون مالاتي ازيد ما انتا مالاتيو كي خت يخطس انحنا تاقاها مالاتي طرح نسغا قنزب كتوبه اما تشقرك زيانتك اه أب إدك أتياه، أبون نت كأتياه بده حرزقن، معليش هم من جب دي هينة زي زيادة، أتسجل عليه نبز يا ختم لا تغليها، زيادة حزلي كمان معنا ختم لا أما جنزة بيبكى، سني حقم الله يا ختم دحري دحرى ساعات دي، دحرى معليتي وخلت معليتي سمن ورحي عمل زخلو أبري بقي وزعته الحياة بالله، ورب الفلذ ماني زيادة ما عليه شو مثلا روزا اللي ما روز ناتكا ما شاء الله تبارك الله أنت قوس وطوري روز نات قال أيك أنت قونا له وطوري ويقول سو زخون روز أي كونن قال أي درجة ويسال ساي درجة يركب أب ساعة تزن تجيب لك ما لقيته ناتي طوري سلي زخونه ناتي كيلو خبرك كتبناك عندها بني كلت خيله حبني بل أزي زيادة أب ميزان ويزيادة أب سفريت حر رأيو زي زيادة ازي ربا نبلو حرطأيو والعياد بالله صاع من الرز بيصاعني من الرز كم سقب لكم سنحكم علىتيو يعني من جنسه هذا ربا الفضل لا يجوز بالشيخ ابن باز زي أي فكادينيو خيلوا بخيلوا خاونا بحلف قداموت بزوح جنزب أي نبرامن جنزب ورقة مالتيو سلازم تجي لاوتونيرم مالتي بأقح لاوتونيرم روز بروز تمري بتمري زبيب بزبيب كم زين داق برو؟ يجوزون يشترون مالتي. أبز ساعة تجي كيلو بخيلو خون مالتي. أما شوية ناتي كل تخيلو جبرام وغنتو تسؤري يجي ناتي تباهيلو ناتي بخ نعخا ن نعخا بخيلو يبكى نسخة كل تخيلو جركها توبه. يزرب يخونالو مالتين قريب النسيء مثل أن يبيع صاعا من الرز بصاعين من الشعير رز كشت الكايبلك لكن سقم كيلو تعيبك رز كل تاخي لو سقمها بنيبلكه مثل رز كبير از اللايف لا ام ساعه تزي تخونالو وي كيلو بخيلو خونالو وي دمه نتروز شطو اتونا تو نفسقم قيرو كم ونطاف كم زب عدنا وريزو خن مالاتي كيلو طاف بخلي التخيلو روز تتباهلو أزي بحرطة إذا أتوزول مالاتي كن وصق الله يبلنان تاميزان كيلو خيله يا خساب قيامة يوم القيامة حان خيله خيلو أما حان تخيلو ونص ويكل التخيلو عند حر نبل كنا أزي والعاذ بالله أب حرطة يأتو اللو مالاتي أما ربا النسيئة انتاقون على ما لتيه بده حرقلته مع التي وي صباحك مالسيئة انتقابل كا كيما لخها خون لخ ما لتيه انتا تاقون على النسخات راح جزبي بكل لخه لو سج جزاق حزياء أيام لخ كان تزير ربا النسيئة نبلا ما لتيه يقبل أبيت الساعة تزير انتا لشقب ربا يوم يومين له بدون أن يقبض إلا بعد المجلس هذا ريبا النسيه بد حرت مع التي بد حرت مع التي صباح حرت صباحك متاكه تيلو اذا ابري با اتلو مغنياتو ابتا مجلس انت يقول له بيد كتلا و ختم له خلقك مالتي لكن لا مسخنا حل لي دحري خلت مع التي ثاني حد حرسو تلك مجلس بدحريت التماليس كامالاتيو ابزا ساعة تزياء أبريبا تأتو اللا مالاتيو إذا حمو الشيطن نايمة جرستان كابو إن شاء الله شاد الشيطن شاوعيتن ابزا ما سمون ربي عمرنا عافياني هبنان غد صلا مالاتي إن شاء الله حمو الشيطي أكلو مال اليتيم نايم قول عا أبوز موتو قنزا بوخ أزوين والعياذ بالله كابتن شوعة تزد فأنا من كبائر الذنوب خونا له مالاتي وهو الذي مات أبوه وهو صغير دون البلوغ أبوه زموته مخاني كي بالغ أخو الله أما بالغ دو حركوينو يتيم زبها لله ولا أبوه ميتوه مالاتي يتيم نبلغه لغزي كي بالغ أخو الله أبوه زموته ازي يتيم نبلغ مالاتي تقرينيان تاينا خواني بلا مالاتيو؟ زختام زختام نبلا مالاتيو ازي سابزي زختام كوينو اللذي العزي، عزي ابو هفتان قنزب قد يفول لغايدو نبل، ابزي ساعة تزي ود حوين دابلك ود حفتين دابلك مبلغ اللذ إلا تربية تخينك بالتي هي أحسن مقاني أدلك تخينوز قنزبزي تن عخازو خونا عقا وسد مقابلنا ناتو تربية مالتي. مغنية تربية وصلة زلغة نعوه يخل نعخا يخل نفقا خطوصيد فقوده لكن كنتا زلغة نعخا مالتي وإلا توسع قركا زي أون تدليلنيا نابلكا كابتي ناي زختام قنزر مبلغ زي حراميو يسمى يتيم الواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتنميته زي زختام الزدماني قد نخوون نتي زعبيو زلو حبوديو زخونا سب زعبيو زلو مالتيو سبوخ قبر اللو كمؤون نتي قنزب ناتون نخحلو مالاتيو نتي قنزب ناتون كراب حلون كباز حلون بحلال يقباء مالتيو قال سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده سورة الأنعام الآية 152 اب سورة الأنعام رب سبحانه وتعالى انتهي ناجييتي مزيز اختام ابوز وموتو قلعه غنزبو كايتقربوا حرام غير لكم الله مغنياتو زغل عزيز ونو ازغنزبزي من زو ونو زغلعي لكن قلعي عقلي يبولكم يبلون لكم سي كايتتعشاشو انب عليه حرم الله اخي النار سبحانه وتعالى نسو كن وسيد كادي غاب غنزبنا ابو أي وسد كان اي فلتوني قلعي سلا لكن لكنه قلعي نقشش ابوه ميتوه ازخ الرحمه اللي يزقبع مالتي خير كنقبر اللي يقبع مالتي وابكال آيوه بسورة النساء رب سبحانه وتعالى انتهي ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ازوم بظلمي قنزب ناي زقتام ناي زقو العزيز والعزلوه ابكب دوم ناري ناركم كم يحسبوه، مغنياته عذابه اللوه قدفو، عي تقربوه لنزقو العزيز اقتامزي، مالتي أما اذا قدميها زلاءة إلا باللتي هي أحسن تخوينو بسبق قن، مالات إحسان غير علمي لكاقن كتوسط تخيله خا تربيو سلاء زلاء، ناي سعرقها مالاتي كابزا حاليفو قن، ناي يتيم، كنبلع، كابتي عبيت زنبتاتيو ربي خبزي يتحن النا ندعو بالقول مع أن تسعتها خلاص اللذلة أبزعت أخل النا وجزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركات